ام جلك بيخوش حالين و ام جارا كادي جهشتينا فيك الخلقك قاني الخلقك الحقوق في الإسلام وخلقوا في جاري اا خلقوا ديه السر حق بيغنبري السر عليه الصلاة والسلام حق بيغنبري جلك يا السر ما امتي سبب و ام الطريات يا كفر و شركه هاتين دريه رونهيه اسلامي و رونهيه توحيدي هيدارين كأم بسلمان اتنوفي رونهيه دا من نفا ديسا جاركا دي, جارك دي نزفرين و باش باشكي بچناف طارياتي شركو كفري انكو بچناف جاركا دي بغمبر عليه الصلاة والسلام دمي رب العالمين بحسويتكتن دبيجتن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم پيغمبر پېشترا پېشترا من كيف بيبيت پېشترا من خوش بيويته نفسه من پېشترا من كيف بيبيت نفسه من ولماله من ولعياله من ولحميت شتكي چونکو او بو سبب ازلطاريته هات رونایه اگر از ويگا ويجي او تو ويگا ويجي دي ويگا ويجي ګوروب دینه نفسه خو د مل ويرونه يا توحيده دما بنا فطاريات يا شركه ديس هذه دي شركه اي جاء پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيش ترى النفس ما بما اگر امطبقين وامزاني عمر يقول خطابي خذ لي راضي بيت جوت پیغمبري لا انت احب الي من كل شيء الا من نفسي قتی یا پیغمبری خودی علیه الصلاة والسلام تو خوشتویتری الحر تشتکی بس النافسو من نبیتن فقال صلی الله تعالی علیه وسلم لا والذی نفسي بیده حتی اکون احب ایلیک من نفسك. نعمر اسویک ما من دستویدک رب العالمین العالمین ایمانت نه یا کامله نه یا درسته حتی کو ازل نفس سو تجی خوشت وی تر نب نکته بيجا عمر ديسا چې زريت خو پاشي وګر یو وجوده پیغمبر عليه الصلاه والسلام فانه الان والله لا انت احب الي من نفسي فقال صلى الله تعالى عليه وسلم آل آن يا عمر عمری بچک حزریت خوکرن پاشي گوته والله نوکا تحخل نفسا منجی بیتی ویتری بو منو تحوش تفیتری لنکمل نفسا منجی اینا پیغمبری گوته علیه سلات و سلاح مها نوکا ایمان کامل بو یا عمر ایمانا مروفی کامل ناویت حتا مروف پیغمبر خوشتر خوناویتن عليه السلات و سلام دبیت پیغمبر ما خوشتر خ خرتشتك كيفيتن إلا الرب العالمين نبي رب العالمين إك ما خوشتر همي مخلوقك كيفيت پاش المخلوق وبيغمبر عليه الصلاة والسلام ما خوشتر همي مخلوقك ديفيتن دا إيمان ما يكامل بيتن دا أمبين إيمان داريت دا نبين إيمان داريت صالة جارة إيمان داريت كو هند بيغمبر عليه الصلاه والسلام مقامي بس بقوتني وبكد نبكريي يا بلنتكري ادبيجن بيغمبر عليه الصلاه والسلام تشتاكي نورانيه تشتي ورنايت يعني تشتكي بيني تيور بيني شتكه كي بيني تيور بيني جنوغريتن يعني بيغمبر عليه الصلاه والسلام كو پیغمبر تشتکی تشتکی نورانیه تشتکی نجسمه یعنی چی جنگریتن چی تک جنگریتن تشتکی لپا لینی گریبه دای ناهتا گریدا یعنی پیغمبر علیه الصلاه والسلام میو نامینیت والسلام برین دار ندو تدانی وی پیروز الطائفه بيتويت بيروز تخينه ورند كرن بس اوا قوت نکا پوچلا چبو وي قوت ني ما عليه الصلاه والسلام بشرا البشره بس افضل خلق الله ديونه پیغمبري او حق پیغمبري السلام عليه الصلاه والسلام امدي پیغمبري بچين نعم تندرويه بكين ګوریا خوب دینه ویانا خو او كونوکه ام پورتکه ام پروکه کې ان بر آورد عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه رجلا من اصحابي يخذف فقال له لا تخذف عبد الله خديلي رازي بتنبري خدت ايكد بركات دونت نفت لا تخفيف بركوب على تفكانينا كبركانه كنفت بلا تخدا ونا هافيجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينهى عن الخذف بيغمبر عليه الصلاه والسلام نهي في تشتي وكان يكره وبيغمبري كيفيش ولناتا ثم راه بعد ذلك يخذف پاشي برخه د پښتې لغافي بجاره کو دي د صبره خو زفرنده وي کو برکت کړينه او تبليت خدا وي برکتا وته فقال له الم اخبرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثم اراك تخذف والله لا اكلمك ابدا پوم <مانا> نګو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه یوه تشتیوګری او از بری خدامته تو ګوت نه پیغمبر بچناګری دیسا تدبر کېتکرین نه بلا خو د توه والله اس ابدت گلتنا اخف اېکل هفو لتیه اېکل خوشتوی تیه ایو د بیج تخوشتی و خو اف له خو والله اس ګلتنه اخف اذيه دين داري اذيه ذيانا پیغمبری اذيه حق پیغمبری السرمه عليه الصلاة والسلام و امسرا پیغمبری تراب بین سرا پیغمبری عدز بین ایكی دیسا وقال خراش بن جبير رأیت فی المسجد فتن يخذف فقال له الشیخ لا تخذف فإني سمعت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم. ينهى عن الخذف ادبيجتن من بريخدته جحيله کې د نفمس گفتې د برکت کرينه نفته بلت خویت هافيجتن پیرمیره کې شيخه کې ماقيله کې ګوته نه هاويشه من نه هاجه بي پیغمبر علي صلوات والسلام ثم تخذف باشي مختكو بي رمير بي شك لغافل بي جيسا جحيل چو باركنا نافت بلت خدا امامنا قد يتا عليه الصلاة والسلام نحية الویتشتی کری تدسا باركات قیدنا نافت بلت خدا تتاو والله لا اشهد لك جنازة والله تبمر بمری از دی جنازة ناهم ولا اعودوك في مرضك والله تو بناهما بناهم ناهم سرداناتا پیغمبر دیگوتم علیه الصلاۃ <سؤال> والسلام دیف جنازت اکودہرن امسلمان دیف جنازت اکود بچین اگر امنساخ کفتین سردان اکودو او ودیس وصیت پیغمبریا بس حد پیغمبری وصیت پیغمبرید غیر عدوشکن وی جو وی رشی امیر پیغمبرینا او امیر والسلام دیو اوی خیر النقیتی والله لا أكلمك أبدا والله أبتت قلتنا أخفا أذب فيانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أذب حق پیغمبر السروان شووات ظاني وجب في مدويت أمجب ظاني حق پیغمبر عليه الصلاة والسلام حق پیغمبر السرما اگر ما دیت ايك سنة پیغمبر كتن السرخود بيتن ما كيف بيتن ناكر نوك بالعكسة اگر ما ديد ايكي شلواري خوية كورت كري ان رهت خوية دريش كري ان سنبليت خوية كورت كري اوه هنه بهندك تهما بوچي ما اوكي امريكي ما نا امري پیغمبرية پاک تر از بیجی ته پیغمبر خوش ویت و پیغمبر حقل لسرته هبیتن او ته بیجی پیغمبر من خوشتر خو نفسا خود ویتن د بیت شون کفتیت پیغمبر جته خوش وین علیه الصلاۃ والسلام منه اوی هنی اوی هنی نه نا نش پاپای ورګرتی اف اف اف تقالید ته نه ان اف ان جلکه خپل بر پاپای درش کړت کړیا ان رحت خپل بر پاپای امر پاپایا درش کړینا ان سم بیلته کړت کړینا دا امر پیغمبري ته علیه الصلاۃ والسلام دمی پیغمبرت بیجیتن علیه الصلاة والسلام باش گوه داری بکا اگر تو اوبیت پیغمبر خجویتن دبیشیف پیغمبری بکا علیه الصلاة والسلام ثلاثتن لا یکلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزکیهم ولا عذاب أليم سیسا رب العالمین بچعوه رحمه بریخنادتی لا یکلمهم قلنا اغویتن ابراحم ولا ينظر إليهم چعوه رحمه جی الرجاء قيامتي ولا يزكيهم پاقشناك تفلق نحا كينا ولهم عذاب أليم عذاب كب ايش ديت تبروان رجاء قيامتي كينا يا رسول الله كينا اوه امرتا جيبا جي كريان اوه دجمنية دلنقا كرت ودجمنية ردينينا كينا المسبل ازارة اويت اويت دل کې خود ریشت کن پیغمبرینه ګوته خو یا لاره نه ګوته بطرانی یګوته اويت دل کې خو دریشک کچلوار خو ان ار د لباس خو کراسه خو کاچل بر دریشک ته سلامو بس اکیلوا المسبل ازاره یا دی والمنان فيما اعطى اګټشتک بدته اګي ومنت طالب کته از نبا م تو دا برصاد امریه غزنابا م تو دا سرمدامریه غزنابا م نو زم دا چلتې ملت طالب ک سبدون او ندي اون ملت علی نک ی سی والمنفق سلعته بالحلف الكاذب چندت مهنه چندت مهنه سین خون هتا هتا بس تجارت ته خبره وته الطابط تشتهي خصها فتكن بي جبرائيل بسلمان ما السيرفيانه بيغنبري عليه الصلاه والسلام ديچونا دي بيغنبري او كود بيغنبري چيتن حقي وي السربك وما خوش ببيتك چون كوبوتش او امك او في رسول الله اسوه حسنه اگر نبيتن وك امام الشافعي خدي لرازيتن بيتن احب الصالحين ولستم منهم تو ها, ها بيجت إمام شافعية خذ إليه راضي بيجت من كيف بملوفة صالحة من كيف شاك كارتت بس أزل ونيمة هما تجي تنشي ره بردي تنشي دلم قد خلق كيف هما تكيف بيجت شنك بوشي سنتكا بغمبر عليه الصلاة والسلام بغمبر عليه الصلاة والسلام دربارة في تشتيدات بيجتن بيجتن من جرى ثوبه خيالة لم ينظر الله إليه يوم القيامة اكارتوب بطرانيها مهاما بطرانيها هر هر هر هر, هر بس بريد بسلمان بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجتن ما اسفل من الكعبين من الإزارفة في النار اذا أمخوش تفيت بيغمبري دا ولتساوي ارجوك يا كوبر امبري قفل ماكري اميت كاين نكون نلبر بابايا ونلبر كسيكيه ونلبر امامك خويا ونلبر مذهب اخويا ونلبر يعني خويا ونبر كسكيه والله نلبر كسكيه وننلبر هنديك وهندك ما تحد مبدتا ما فيونا شاء الله تعالى خدي ما مبيونه حسبكته خدي بم مبديف جون حسبكته خدي بما بهندي عليه الصلاه والسلام بم شفاعته بكته ما ما أسفل من الكعبين من الازار في النار اد بنغوزك الجلكية الجلكيت او هند بيت اجريدا ذي الخديب ترسا هذا حديث البخاري و غيره شك و غمان السرنينك و حديثك اد رستا ذي الخديب ترسا ترانا بخوب دلينغاتكي تقلیدا پیغمبریت کټ علیه الصلاۃ والسلام یی وکی پیغمبریت کتن یی خپل پیغمبري د تاسو سره عمل پېت کتن یی ریت خود رښت کتن ویونه پیغمبریا علیه الصلاۃ والسلام نویونه مطربکه نویونه راقصهکه ویونه پیغمبریا ورته وکه چاته ویونه راقصه وکی تقلید او تقلید مطربکه فن سره خو چې کډن جلکت ورکی مطربه لید کتن تونه تشته کیږي بس یی وکی پیغمبر کری اوخونه پیغمبر جی بجیکر علی صلوات و سلام او خو اینا سر شکل کی کو شکل پیغمبر بو عمل مسال کری عمل پکری ټول ناراضی تو نویجل دینا کوي تو صلاو وینا کوي د کیف بینه دوی فرت نهت کوي بوت اوی دیندار یاته اوی حشکرنته بو پیغمبر علی صلوات سبحانه حشکرنته بو پیغمبر علی صلوات و سلام ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار بفشقه الدربه هاد شي طاعته خدي بالبيغمبري خدي بكتن رب العالمين بيش تي يدخله رب العالمين لي داخلي كيركاده بت بحشتو او ريبارد بنداتين بالمقابل ايراهيم سليمان اي امي بوشتي نقاشتي الديني ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ها تشيه رب العالمين بكته معصية پیغمباری بكت عليه الصلاة والسلام تشيه وحدودت رب العالمين تیب يدخله نارا رب العالمين دكتت اغرکدا خالدا فيها دمين تفتیده وله عذاب مهين عذابك شرمزاري وررشيد سر, شر سر عذاب شرمزاري وررشيد باروية اتناف وي جانمه دا حقی سر ما عليه الصلاة والسلام ام دف پیغمبری بچن ام ما پیغمبر خوش بفيتن دا ام شاد و بختور بین دامت چن لقاء پیغمبری عليه الصلاة والسلام وهي. عندك بيجن كو پیغمبر عليه الصلاه والسلام دم پیدا بوی و صحابه خوش نویایا البرچه يعني خوش ویای بس چبو بيچنبو چ تشتاب كان خير انكو چ موليد ابو چن کو بوت حلقه سیر بونو اوه وتنيب چينات بونو اوه تنې صحابه روح خود گره فداي پیغمبر علي صلوات و سلام به ري خود عروه ابن مسعود خود لي راضي بتن د بيجتن اي قوم والله لقد وفدت على الملوك خود اي از اتشانك ملوكا ملوكة عالمي كسراو قيصارو نجاشيو ما رأيت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم من نديد ايك هفولت وي انكوشين كفتت بيغمبري عليه السلام قدري وبيت اگرتن ابت والله ان تنخما نخامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده والله يا كبيغمبري عليه الصلاه والسلام حاشا تفكر با دا كفيت نفس دست ديكه دسلچو يتخو حسيتن او دا جسم خودتن اوا واذا أمرهم امره مبتدر امره هك امرك والله دا همي بيگ وبزن کوگید امر يجي بجيكهتن وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وكا بيرنبر خا حميدو كان الشر سرچه سر اوادس نويجاوي كاكيد وخدوكيد بركهتا پیغمبر عليه الصلاه والسلام واذا تكلموا خفضوا اصواتهم عنده هكا پیغمبر اخببا او نې پیغمبري او دا دنګي خو دېتګلې اخو نيز نيزګلې کړ نې د ویادنګي خلګلې کو د بلنکن د حيزي د پیغمبري د عليه الصلاة والسلام وما ما يحدون اليه النظر تعظيما له چې جرب تيږي هو رک رکبر رق اخو نده پیغمبري عليه الصلاة والسلام اجبرچه هندي هند پیغمبر خوش د وی عليه الصلاة والسلام روجه کل كل... مسقف طه پیغمبر علیه الصلاه والسلام پیشتی پیغمبر وفات بوی المسقف تویه ایکبر خدای کو ایکبر کہ تاوی تا ایک دیت کو عمره کرے خطای بگوت خیرک و تن گازی ک و تن دنگ قبول کن دو ظلامت جور و دنگ قبول کن کو غازی ک و تن چنه غازی کرین چنه بوچ دنگ قبول قلتي والله من اهلي طائفين وقلتي والله عمري قدا قرن اهلي طائفين بونا دون قول اي شي شنو ودنك عليه الصلاة والسلام ابي ثاني نشا اذهب اند فيونا والنك نشا دو قصبة روجا موليد يعني عثمانه عفاني جيش العسره همي على ذكر بو شري ونشا عبد الرحمن کورع افیده مری خدله راضی بیت تنمیرا تی بوری لیک ودکر زیری تی سبا یکه زیری بوری لیک ودکر نشه د قصبه ک تاخير هم 100 درصد تمرن ام وی تهمه صحابه ونين وختو وتشنابو وختو نو هم یعنی 100 درصد کسبه صحابه برصادانه مرینا چه ابو بكر صدق خذ لي رازي بتن دم هند كرينه خماخونا فقلت كرو ادوي كو او تهم بك تشوي فانا عائشه خذ لي رازي بتن نفقه خو بري ان رب العالمين وكلك غازنديك لك ولا ياتلي اول الفضل منكم وسعه ان يؤتى للقربه نوتي بتن هند اوت اوت حال خوش نفقهه خو ببرن المروه وتره 3 متره وان كان وان كان ابي هنيجي تشتقود بیتن دربار اي تدا دلي دلي ابو بكر ايشان البرهندي نفقا لقطع كر نده يعني ابو بكر هک نفق بدته کی کی پکت خمو خدان کتن او نشته دکد قصبه بدته موليده پیغمبر دي عليه الصلاه والسلام والله هیچ الله أبتر منوتا و هميا ما هميا خوشتر بغمبر دفعا عليه الصلاة والسلام ايك بسلمانك دي چيتن اتمس گفتك دان جهك دي نواجه كتن دي بغوتشتك دان تبار خودا دا كسد برا نهيتن ايك دي دي بيزيت خليفة كت دي نواجه, دي نواجه چونکو بو چی یتیشتا گت گتن بو بو پیرتینا کری ایبرا وامری پیغمبر علیه الصلاه والسلام بجو بو بو پیرتا نکری هم هند خلاص عليه یگوت یما والسلام یگوت لا یصلین احدکم الا الى سترة کسلنگون فیجی نکن الا تشتکل پیج بیتو اوامری پیغمبر علیه الصلاه والسلام ایجاک الامر پیغمبری جی بجی کر هم خلاص د وی تا کیپ پی بیت ان وی هني امري پیغمبر مريجي بجيت كات او کو تدبيجي من علي صلوات والسلام من کیپ بیتت بس والله اگر تا کیپ به هاتبا صالح 360 چرجه ته پیغمبر بیر نذكر بس روزه کیت انو بیره کا تا کیپ هاتبا همي روزه د بیره تبين اگر نه هر ميدوشم چونکو پیغمبر علي صلوات الله والسلام بیشت از حسکم کو از دوشنبی روژی بم بر چ چون کو دی روژه داز پیدا بم و عمل مسرت کیپتن قرب الالعالمین بیجس حسکم از عمل مسرت کیپت بو رب العالمین از فرجيبم اگر تو اوبی دی کیفت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی حق پیغمبر سر حق يبقى البيانبري أول سلمة برد مسلمان نحق يبقى البيانبري أول سلمة كأمر بيانبري وزرناي ولافطة العرضة بدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بل بس أفنا دربرين هندية كمروف فيانبري دربريت عليه الصلاة والسلام دربرين أول الشيخ شين پیغمبری بچین دی پیغمبری بچین علیه صلات و سلام ما پیغمبر خوش ویتن اگر ایکی بخو تشتک دانه بر نویج آخو دان نویجی پش بکتن اوی هره ایلا اذ امری پیغمبری ایلا امری پیغمبری, ایلا امری پیغمبری ایلا امری نهکی او اروک تلزیوني تشتک بینتن الغبي انشراق صبحیب چې تقللي د وک نه او نه اووه او ش کفت پغمبری عليه سرلات سلام دو د بج نا ب وت کوي نه رانوه بژ مد بزانه مدید من فیر ک کو ت بچ وتکه کاتل کی به اه کا چا وه ب فیر بهدين بخ فیر به به شو پغمبری کو عليه سا اسلام حقي پغمبری او عمللی پغمبری بچین عليه سرلاات سلام حققي او ن کوام ال ال ال دجمنة ببنى دجمنة شين كفتية البيغمبري عليه الصلاة والسلام و رب العالمين خوش فيتن ام خوش بس خلالية اولي ما اولا رب العالمين خوش نبيت و باشي ما پيغمبر خوش نبيت عليه الصلاة والسلام هكما خوش فيتنش خوش فينكا عاطفيا نخوش فينكا راستقيدا درستال السرمن هجيا نا چونك رب العالمين بيشتغل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اگر هنگو خودی خوش ویتن راستا هنگ دل دیو من بس دیارا کومه پیغمبر اعنی مرب العالمین اولا یه دا پاش باش خوش نفیتن گلک او بر هنگ دی ام دیف پیغمبرینا که وین علیه صلاة والسلام گلک گلک یا ترسناکا انسان بسلمان خل سنت پیغمبري بدا ته پښه گلا گلا انسان بسلمان خو ال روشت تقاليدت پیغمبر ابدا تباش غلق غلق يا ترسناك انسان بسلمان بيجتا من ايمان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسول ان رسول الله پشتينگی مخالفة امره پیغمبری غلق غلق و ترسناك رب العالمين گفك مظنمت كتن. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم بله هشيار بن ابي مخالفه امر بيغنبريت كان عليه الصلاه والسلام ان فتنه بتن فتنه اليرع ولا مود بيتن شيء الشرك ببن هذا انسان تيجي شركه بو عنده خلاص ومشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك بمدمر الشرك هم الدرجه ميوتنا قرتنل من خلاص قولي بسريع بجبريت بن سلمان نبينا بيغنبري انكم مخالفه امر بيغنبري دي مخالفه رب العالمين د تیشي شرکي کټمه ان يصيبهم فتنه او او او يصيبهم عذاب اليم ان عذابك اب ايش يا تند دين بروان او مخالف امر پیغمبریت کن بجدا بزري نه ما پیغمبري خو خوش نويتن بس برو جكي ما پیغمبري خو خوش وين او خوش ويتن او شين کفت پیغمبري ما خوش ويت خوش وين ده ام بلك إن شاء الله تعالى هي فياما أوا كو أم كوينت بن شفاعة البيغمبري دا عليه الصلاة والسلام دميك وروجك يتيتن كس نشيتن شفاعة بكاتن الويبت تدري أمره كسي نهي تدن إذنه كسي نهي تدن إلا الويبت تدري بجاقر ما أو وخوش تف... وخوشين كفتيتوه ما خوش فيان دي أم أوبين إن شاء الله شفاعة بما بكتن وإن كان وقت ما نما وإيس القرن يخدل رازبتن إن الولاة پیغمبر خوش دی یا د میکو او پیغمبر نه دی نه هات نه هات پیغمبر بس خوش دی یا پیغمبر علیه الصلاه والسلام بس بر دیکو نه شابت پیغمبر علیه الصلاه د میکو تی عمرې کوتی عمر هګر هاتن وفدت یمنی بسیار که اگر ویس القرنی ویس القرنی تی داوود بیجی بل ابو تدعفکت البرفیون پیغمبر علیه الصلاه امري كور خطابي افتي جاي جاي جاي جاي ايمانه بيجيت اي كي وكي ويس القرين كو عليه الصلاه والسلام بيجد دعابو مبكا البرチルبر دتشتى بيغمبر خوش ديا ودلي داي كاخونات هيلا اظهر دتشتى اجا كما بيغمبر خوش ويت حقي بيغمبر السرمه هيا قامد او تشتكي تبيجن هر ايكو طبيعتي خو هر ايكم مناجيخ عليكم الملاح طوشي سبييدي محمياتي الله تعالى خلقت بيدها ديصدر خشبيونا بيغامبري عليه الصلاه والسلام حق بيغامبري اوقوين هي في دارينكو عند سلمان الديك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم